وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر الآيات يقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من أهل الأمر فالأمراء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول جمهور أهل العلم وأن صلاة الخوف باقية لأن هذه الآية أو هذه الآيات في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وشذ أبو يوسف وإسماعيل بن علي أو علية فقال لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن الخطاب في قوله وإذا كنت فيهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن مذهب الجمهور وان صلاة الخوف مشروعة حتى بعد موت النبي هو هو الحق لأننا أمنى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأس به أيضا فعلها الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك فصلاة الخوف مشروعة إذا وجد سببها وهي باقية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أي أردت أن تصلي بهم إماما كقوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسروا وكقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك يعني بعد أن تجعلهم طائفتين طائفة بإزاء العدو وطائفة تقوم منهم معك في الصلاة هذه صفة من صفات صلاة الخوف كما نعلم أن صلاة الخوف شرعت على صفات متعددة ونحن نذكر صفة واحدة التي ذكرها الله عز وجل وبقية الصفات موجودة في كتب الفقه وغير ذلك فالتقم طائفة منهم معك أي بعد أن تقسم الجيش إلى قسمين إلى طائفتين طائفة بإزاء العدو وطائفة تقوم معك في الصلاة وليأخذ أسلحتهم الضمير يعود على من؟ الراجح والله أعلم أن الضمير وليأخذ أسلحتهم يعود على الطائفة التي تصلي معه لأن هناك قول آخر أن المراد وليأخذ أسلحتهم الضمير راجع إلى الطائفة التي ذهبت تجاه العدو لكن الراجح والله أعلم القول الأول لماذا؟ لأن الطائفة القائمة بإزاء العدو لابد بد أن تكون قائمة بأسلحتها وإنما يحتاج إلى الأمر بذلك من كان في الصلاة لأنه يظن أن ذلك ممنوع منه حال الصلاة فأمره الله بأن يكون آخذا لسلاحه أي غير واضع إلاه وليس المراد الأخذ باليد نعم. إذن ليأخذوا أسلحتهم أيوهم في صلاتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فإذا سجدوا أي أي القائمون في الصلاة والمعنى أتموا الركعة تعبيرا بالسجود عن جميع الركعة فإذا سجدوا أي صلوا وأتموا صلاتهم سيأتينا الآن إن شاء الله صفة هذه الصلاة وأن المراد فإذا سجدوا أي أتموا لأنفسهم ركعة كاملة فليكونوا من ورائكم من الطائفة الأخرى الطائفة الأخرى أي من خلفكم تجاه العدو أي فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدو للحراسة ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهي القائمة في مقابلة العدو التي لم تصلي فليصلوا معك أي ما بقي من صلاتك سيأتينا بالصفة وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أي ليأخذوا تيقظهم واحترازهم مع أسلحتهم لما عسى أن يحدث من العدو كما قلنا أن صلاة الخوف فرضت على صفات متنوعة ومتعددة وهذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل فيما يظهر والله أعلم جاء في السنة عن صالح بالخوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتم لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتم لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه هذه أقرب الصفات للصفة التي ذكرها الله عز وجل وهي أن يقسم الإمام الجند قسمين طائفة تصلي معه وأخرى تحرس المسلمين عن هجوم العدو طبعا هذه الطائفة أين العدو في غير في غير جهات القبلة وأخرى تحرس المسلمين عن هجوم العدو فيصلي بالطائفة الأولى ركعة يصلي الركعة الإمام والطائفة الأولى فيقوم الإمام وتقوم الركعة هذه الصفة التي نذكرها إذا قام الامام للركعة الثانية ثبت قائما ماذا تفعل هذه الركعه تتم لنفسها كم بقي لها ركعه تتم لانفسهم والامام يثبت يثبت قائما ويسلمون ثم يذهبون ويقفون امام العدو ثم تاتي الطائفه التي كانت تحرس وتدخل مع الامام في الركعه الثانيه فيصلي بهم الركعه التي بقيت له ثم يجلس للتشهد ولا يطول يطيل التشهد لماذا يطيل التشهد حتى ياتئب الركعة. الركعه الثانيه ثم يجلسون للتشهد ثم يسلم بهم ثم يسلم بهم اذا ابتدى الصلاه بالركعه الأول. بالطائفه الاولى وسلم بالطائفه الثانيه فهذه الصفه العدو في غير جهه القبله وهي اقرب الصفات التي ذكرها الله عز وجل في القران نعم. طيب. هذه الصفه التي ذكرناها وذكرها الله عز وجل هناك صفه اخرى في حديث ابن عمر هناك عده صفات موضعها كتب الفقه هذه الصفه خالفت الصلاه من اوجه تعرفونها أولاً انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه صح الطائفة الأولى أكملت صلاتها وسلمت قبل الإمام ومن المعلوم أن بالصلاة العادية متى يقضي بعد السلام طبعا هذا يعذر لا بأس الأمر الثاني الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل سلام الإمام ثالثا أن الركعة الثانية كانت أطول من الأولى والسنة أن الأولى أطول من الثانية طيب في هذه الصفة حصل للطائفة الثانية التسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل للطائفة الأولى فضيلة التحريم والتكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحدة. أي تمنى وَاحَبَّ الْكَافِرُونَ غَفْلَتِكُمْ عَنْ أَخْذِ السِّلَاحِ لِيَصِلُوا إِلَى مَقْصُودِهِمْ فبين الله عز وجل بهذا وجه الحكم بالأمر بأخذ السلاح لأن الكفار ودوا ذلك ليقضوا عليكم مرة واحده نعم وفي هذا تعاطي الأسباب ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أي لا إثم عليكم ولا جناح في هذه الأحوال في وضع السلاح وعدم حمله ثم قال وخذوا حذركم لماذا؟ لأنكم قد وضعتم السلاح فالمسلم ينبغي أن يكون حذرا دائما وأبدا المسلم الكيس الفطن ينبغي أن يكون دائما حذرا فطلا من العدو لأن الجيش ولأن العدو يتحين بهم الفرص حتى كانوا يقولون ستأتي صلاة ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أماليهم وأولاده فيهجمون عليهم فشو لي الخوف وهذا في تأكد التأهب والحذر من العدو في كل الحالات. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وانصر دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعد لهم كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال ولا يغفل عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم. فيهم. طيب إن الله عدى الكافرين عذاب مهينا فإذا قضيتم الصلاة أي انتهيتم من صلاة الخوف فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يقول ابن كثير رحمه الله أمر تعالى بكثرة الذكر عقيبة أو عقيبة صلاة الخوف طيب سؤال أليس الذكر مشروع عقيبة جميع الصلاة بلى طيب لماذا نص على صلاة الخوف يقول من كثير وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها ولكن هنا آكد لما فيه من التخفيف في أركانها يعني تلاحظون في صلاة الخوف صار في شيء من التخفيف فكان العملية تعويض ولذلك شرع الإنسان بعد الصوت أن يستغفر أن يستغفر كم مرة واحده ثلاثا قال لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والاياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها كما قال تعالى في الاشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها لكن فيها آكد لشدة حرمته وعظمته وعظمتها وإلا ظلم النفس حرام في كل وقت لكن في الأشر الحرام أشد وأشد قال القاسمي أي فداوموا على ذكره في جميع الأحوال فإنما أنتم عليه من الخوف والحذر من العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه في هذا دليل في هذا دليل على أن الإنسان بحاجة إلى ذكر الله في كل وقت وخاصة عند مقابلة العدو فإذا اطمأننتم أي أمنتم وذهب الخوف فأقيموا الصلاة ما معنى فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة فأتوا بأركانها وبكمال هيئتها في السفر وبكمال عددها في الحضر إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا أي فرضا موقوتا أي مؤقتة بأوقات محددة فان قال قال أين هذه الأوقات نقول بينتها السلة وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء إلى آخره نعم من فوائد الآيات بل من أعظم فوائد الآيات وجوب صلاة الجماعة آمين نعم أوجبها في هذه الحال في حال الخوف في حال الحرب في حال أن العدو يتربص بهم الدوائر ومع ذلك أوجب صلاة الخوف فأين الذي ينام عن الصلاة عن صلاة الجماعة من أجل النوم أو من أجل الكرة أو غيرها والله المستعان هذا في حالة الحرب وفي حالة الخوف أوجب صلاة الجماعة نعم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ونام رب الصلاة فتقام ثم أخالف إلى الرجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم من نار ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق إلا مريض أو منافق معلوم أني وهو مسلم فالمقصود أن هذه الآية دليل على وجوب صلاة الجماعة هل تسمع النداء قال نعم قال فاج. قال السعدي وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمأنين والأمن من باب أولى وأحرام الثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها وهي من أعظم علامات الإيمان صلاة الجماعة والمحافظة على المساجد والصلاة ومن فوائد الآيات مشروعية صلاة الخوف عند وجودي سببها وقد وردت على عدة صيغ وعلى عدة صفات إذا كان العدو في جهة القبلة وإذا كان العدو في غيري جهة القبلة وهي موجودة في كتب الفقه نعم من فوائد العيات عناية الله عز وجل بالمجاهدين حيث رحمهم أوزعهم إلى طائفتين ومن فوائد العيات وجوب أخذ السلاح في هذه الصلاة وتشاه أمر وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هذا أمر الأمر الوجوب نعم ومن فوائد الآيات أهمية السجود وجهه من يعرف أو من يستنبط لي أهمية السجود من الآية فإذا سجدوا ما معنى فإذا سجدوا هنا خلينا قبل قليل صلوا صلوا او سجد السجود المعروف لا المراد الصلاه فهي من تسميه تسمية الشيء والمراد به السجود انما نبه على السجود او سماه باسم السجود لانه من اعظم الاركان واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو ركن فيها نعم لأنه عبر به أن إتمام الصلاة قال شيخ الإسلام ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه ولا يمكن أن يصحى بدونه طيب ففيه فضيلة السجود وأنه ركن من أركان الصلاة نعم. ومن فوائد الآيات أن المشروع لإمام في صلاة الخوف إطالة الركعة الثانية ومن فوائد الآيات جواز وانفراد الإنسان عن الإمام لعذر أما لغير عذر فلا يجوز فلو أن إنسانا يصلي وراء الإمام يصلي ووجد عذر فيجوز ينصرف يجوز مثال أطال الإمام إطالة طويلة هذا الشخص مثلا يصلي وصار المكيف أما موجهه إلى غير ذلك فإذا وجد عذر فلا بأس أن ينفرد أن ينفرد من المأموم أن ينفرد المأموم وإلا فلا يجوز نعم. لا يكمل. يكمل ومن فواد الآيات الأمر بذكر الله بعد الانتهاء من الصلاة ومنها أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط فيه أن يجلس الإنسان حتى ينهيه بل له أن يذكر ولو كان قد انصرف لقوله قياما قعودا وعلى جنوبكم أي على أي حال وفيها فضل ذكر الله عز وجل ومن فؤاد الآيات أن الواجب إذا زال الخوف أن تعاد إقامة الصلاة على ما كانت عليه حين الأمن ومن فؤاد الآيات أن الصلاة إن الصلاة كانت لمؤمنة كتابا يعني فرضا ففيها وجوب الصلاة ومن المراد بالصلاة الواجبة الصلاة الخمس وفيها أن الصلاة الخمس مؤقتة بأوقات محددة وفق الله الجميل لما يحبه ورضاه والله تبارك وتعالى على صلى الله وسلم على نبينا محمد